وهو بلفق لعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رئى أفتمارونه على ما يرى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 أفرويتم اللات والعزا ومنات الثالثة لخرى ألكم الذكر وله لنثا تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتموها ان الله بها من سلطان إن يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى امل الانسان ما تمنى فلله الاخره ولولا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 وأنه خلق الزوجين الذكر ولنثا من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة لخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادلون وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إِنَّهُمْ كَانُوا هم أظلم وأطغى والموت فكت أهوى فغشاها ما غشا فَبِأَيِّ آلام ربك تتمالا هذا نذير من النذر لولا أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا فاسجدوا لله وعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر